Hz. Salaman duası: La ilaha illa Allahu al Hayy al Quayyum, La ilaha illa Allahu al Baq al Taimum, La ilaha illa Allahu ıppede La şerikala, La ilaha illa Allahu al Awwal wal Aakhir, La ilaha illa Allahu al Zahir al Batin, La ilaha illa Allahu al Aziz al Jebaar, La ilaha illa Allahu al Hakim Gaffar, La ilaha illa Allahu al Sami al La ilaha illa Allahu al Latif al لا اله الا الله الحليم العليم لا اله الا الله الوهاب القدير لا اله الا الله الغفور الشكور لا اله الا الله الجواد الكريم لا اله الا الله البر الرحيم لا اله الا الله العزيز الحكيم لا اله الا الله الخافض الرافع لا اله الا الله الحفيظ المغني لا اله الا الله الكريم المعطي لا اله الا الله القائم الذكي لا إله إلا الله العلي البهي لا إله إلا الله الشهيد الرقيب لا إله إلا الله القريب المجيب لا إله إلا الله الفتاح العليم لا إله إلا الله الوكيل الرزاق لا إله إلا الله المتكبر الخالق لا إله إلا الله الأول من عدد لا إله إلا الله الأول من عدد لا إله إلا الله الباقي بغير مدد لا إله إلا الله الودود المجيد لا إله إلا الله المبدئ المعيد لا إله إلا الله الفعال لما يريد لا إله إلا الله الملك الوارث لا إله إلا الله الباقي الباعث لا إله إلا الله البارئ المصبر لا إله إلا الله اللطيف المدبر لا إله إلا الله السيد الديان لا إله إلا الله الحنان المنان <تصفيق> لا إله إلا الله ذو الفضل والإحسان لا إله إلا الله الهادي القوي لا إله إلا الله ذو العهد الوفي. لا إله إلا الله الحق المبين لا إله إلا الله التواب المعين لا إله إلا الله الكبير ذو الإنعام والإحسان والجلال لا إله إلا الله ذو الكرم والإفضال لا إله إلا الله الفرض الصمد لا إله إلا الله ليس له صاحبة ولا ولدًا لا إله إلا الله الباسط البديع لا الله إلا الله ذو الحساب السريع لا إله إلا الله الواسع ذو الإحسان لا إله إلا الله السلام المؤمن لا إله إلا الله الكفيل المهيمن لا إله إلا الله الحكيم الكريم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين